الجِمُ والشَّجَرُ يسجُدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تفغَو في الميزان، وأقيم الوزن بالقِسْم. وَنَا تَخْسِرُ الْمَنْزِل وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَمْ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنب مارج من نار فبأي أعلام المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فرزق لا يبغيان وبأي آل ربك ما تكذبان يخرج منه الملؤ والمرجان وبأي آل ربك تكذبان هو الجوال المنشأت في البحر كالأعلام، فبأي آلام إربكوا ما تكذبان؟ قل من عليها فانو ويبقى وجهه رض. تَكَذُّ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَبِ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُونَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا يَعْلَمُهُ وَفِي شَأْنِ فبأي آل إربك ما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آل إربك تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ذو الْجَزَائِن فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ وَبِأَيِّ آيَةٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَن وعَن ذَنبِ إِن شُوَنَجَن أَفِى أَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ ونبصي ماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء يربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربك ما ما قام ربي جنتا فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي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 وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين ذا بأي آل إربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يخفضن إنس قب لهم ولا جاء. فبأي آلاء ربكما تكذفان كأنهما الياخوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آماء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان تَن بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِئِمَّا افْتِئَنَ فبأي آل ربك ما تكذبان إِنَّ خيَرَاتُ الحسن فبأي توفى في الخيام فبي اي اذا ربك ما تكذبا لم يقمثن انس قبلهم وناجا كذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال وال